Book two. 82. 82. 82. 2 du Ithnani wathamānūn Ithnani wathamānūn Praeitis du Almadį įthnain Almadį 2. Ar tu turėji iškviesti greitą pagalbą? هل كان عليك أن تستدع الإصاف هل قد توجب عليك أن تستدع الإسعاف أرتري شكيةجلييتيا هل كان عليك أن تستدع الطبيب هل قد توجب عليك أم تستدعي الطبيب أارت إش البولية؟ هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل لديك رقم التلفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك رقم التلفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات أريوستوريتيه هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات أريوستوريتيه هل لديك خريطه المدينه كانت لا تزال معي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 لم يستطع أن يأتي في الموعد ييسعد كلة يسنجكال هل وجد الطريق لم يستطع أن يجد الطيق؟ هل وجد الطريق لم يستطيع أن يجد الطريق يستف سبر ييسنج مناس بر هل فهمك ؟ لم يستطع أن يفهمني هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني كلت ننجة فييك التيتيك لماذا لم تستطيع أن تأتي في الموع؟ لماذا لم تستطيع أن تأتي في المعد كدلت ننجلي رستكلو؟ Limeve lemta statė, antežyd ataryk. Limeve lemta statė, antežyd eltaryk. Kodėl tu negalėjai juos suprasti? Limeve lemta statė, antežyd eltaryk. Limeve lemta statė, Aš negalėjau atvykti laiku, nes nevažėvo autobusas. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص لم أستطع أن أأتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص لم أستطع أن أجد الطريق لأن ما كان معي خريطة المدينة لم أستطع أن أجد الطريق لا لأني ما كان مع خريثة المدينة عشجيوست نسوزكبوت درمن لم أستط أفهمه لأن الموسقى كانت صاخبة جدا لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Aš turėjau važiuoti taksėje. Laqad kana alayya an akhudha taksi, sayyarat ujra. Laqad tawajjaba alayya an akhudha taksi. Aš turėjau nusipirkti miesto planą. Laqad kana alayya an ashtari kharitat almadina. Laqad tawajjaba alayya an ashtari kharitat أشطريه إشيونجتي لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو